ليس الجبر أن تولوا جهات قبل المشتت والمغري ولكن الجبر من أعمال بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتمنى على حبيذ القرب واليتامى والمساجين وابن السبيل وسائره وفرقاض وقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بالله. إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب والخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عطي له من أخي شيء فاتبعهم بالمعروف وذاء إليه بأحسن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موسين جنفا أغتما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله بخور رحيم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 سَادِعًا لِئَذْ إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَاعًا فَاسْتَجِيبُوا لِي وَآمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أُنَّتَ لَبَاسُكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَتَرْتُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم فَإِنْ أَتَيْنَ بِكُمْ فَمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا حتى حَتَّى لكم لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشُرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حضور الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس علهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة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 ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلون فيه فإن قتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تغف إن الله رفيع رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تغف وما عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالسهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديهم إلى التهنكة وعصنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما سيصر من الهدي فإن أخصرتم فما سيصر من الهدي ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسر فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدية، فمن لم ينف صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة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 فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فصوب ولا أجدال في الحج وما تفعل من خير يعلم الله وتزود فإن قل الزاد التقوى والتقون يا أهل الألباب ليس عليكم جناح تبتوا فضلا من ربكم فإذا أبطل من عرفت الله عز المشعري الحرام وذكره كما هداكم وإن قط من قبله لمن الطالين ثم في ظوم حيث أقاض الناس واستغفر الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم مناسقكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة بالخلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنع عذاب النار أولئك نصيب مما كسب والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجن في يومين فلا إثم عليه ومن تأخذ فلا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 هل يا برون إلا آياته الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سألبني إصراء إلى كم أتيناهم من آية مينة وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد عاقب. الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس علمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من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 يكتب عليكم القتال وهو كرم لكم وعسان تكره شيء وهو خير لكم وعسان تحب شيء وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدي لكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفور رحيم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نقعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك علي اليتاما قل إشراق لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلموا وستدنم المصليح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنجح الموسيقى حتى يؤمن من خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولغبتم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألون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 لساءكم حرث لكم فأتوا حرصكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله غربة لأيمانكم أن تبقوا وتدقوا وتشرحوا بين الناس والله سميع عليم لا يعاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله مفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله رحيم وإن عزه الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنكث تلا قرؤ ولا يقل لهم أن يبتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرة فامسكم بمعروف أو تصريخم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقي ما الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتل به تلك حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَمُنْكَرٌ إِلَّا مُرْبَعِينَ فإن طَلَقَ فَلَا تَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى كَحَزَوْا جَنَّةً غَيْرَهَا فَإِنْ طَلَقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَيَّ تَرَجَّعَ إِنْ, إن ضَلَأَ أَيُّ أن قِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبْيِرُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وإذا طلقتم المساء فبلغن أجرهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هذوا وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعبكم به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 والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يطم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروف لا ت... لا تتلف نفس إلا أسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن طراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تستربعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله و أَنَّ اللَّهَ الله بما فاعملون بصير والذین يترفون ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا دناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا دناح عليكم فيما وردت من خطبة المسائية وكنتم أنفسكم. أعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة المقاح حتى يبلغ الكتاب أدله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحضروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتغوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردت لهن قريضة فلص ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة لكاه وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستوى وقولوا لله قانتين فإن خفت فرجلا أو ربنا فإذا أمنتم فاتقوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يترفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناق عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تاقلون Thank you.